بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك اسالك ان تصلي على محمد عبدك ورسولك وان توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غايه رضاك وان تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك كما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري تمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من. يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطالب